وعلى آله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعده يقول ربنا سبحانه في كتابه الكريم ان جعلنا ما على الارض دينا لها لنبلوهم ايهم احسن عملا واننا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا هذه الايه السابعه والثامنه من سوره الكهف وهي هاتان الايتان هما موضع دراستنا هذه الليله والناظر لاول وهله لا يجد ثمه علاقه بين هاتين الايتين وما قبلهم بل وما بعدهم واقول وأقول إخوة الإسلام إن الترتيب معجزة لا تفوت والقرآن كتاب لا تنقطع ماذا سياقته سياقته حتى بين الصور وبعضه البعض مزاق ما أقول اقرأ آخر سورة الحجر آخر سورة الحجر يقول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فتأتي سورة النحل تقول أتى امر الله فلا تستعجلوا فليس بعد اليقين الا ماذا الا امر الله الا القيامه ليس بعد الموت الا القيامه لان من مات قامت قيامته يقول الله تعالى في اخر سوره الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا فتاتي سوره ابراهيم بالجواب فتقول فتأتي سورة إبراهيم بالجواب فتقول ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كيف لا يكون مرسلة فما هذا الكتاب إذن اذا فهو كتاب لا تنقطع ماذا سياقته ومعجزة الترتيب فيه لا تفوت ولذا نجد في قراءة بعضهم هي قراءة حمزة أنها قراءة بلا بسمة بين الصور ان قراءة حمزة بلا بسمة بين الصور كأن سياقة القرآن ماذا لا تنقطع فإذا فلا بد إذن من علاقة بين هاتين الآيتين وما قبلهم ولا بد من علاقة بين هاتين الآيتين وما بعدهم أما ما بعدهما فهو أيس لان ما بعدهما أم حسبت أن أصحاب الكهف يعرفك حقيقة الحياة الدنيا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يعرفك أن زينتها أن زينتها لا تستحق منك ماذا لا تستحق منك بكاء ولا طلبا ولا تستحق منك ندما ولا حياة ثم يأتيك بالمثال أم حسبت أن أصحاب الكهف فإنهم تركوا الدنيا إلى كهف موحش وجدوا فيه من السعه ما لم يجدوا في الدنيا الم يقل الله سبحانه وتعالى ينشر لكم ربكم من رحمته وقوله ينشر ماذا فيه معنى ليه السعه نعم السعه والدنيا على اتساعها تضيق وضاقت عليكم الارض بما راحبت صحيح حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما راحبت وضاقت عليهم انفسهم فوجدوا في الكهف من السعى ما لم يجدوا في هذه الحياه وجدوا في الكهف من الرحمه ينشر لكم ربكم من رحمته وجدوا فيه نومه هنيئه وليس كل احد ينام هكذا في الحياه نعم وليس كل احد ينام هكذا شوف ناموا لثلاثمئه سنه ثم قاموا كما هم قاموا اذا فهناك علاقه بين هاتين الايتين وما بعدهما وما بعدها من الايات وما بعدهما من الآيات واننا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. اما العلاقه بما ما قبلها فقد افاد ديمتنا المفسرون الاسباب ان الايه ترسل تهديدا تهديدا لقريش لما قال لعلك باخع نفسك على اثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف ولماذا لم يؤمنوا لماذا لم يؤمنوا لهذه الحياه طلبا لجينه الحياه الدنيا ومتعها طب اقرا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا ايه جرزه اقرا عليهم إن جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم أيوم ماذا أحسن عملا كأن هذه الآيات أو كأن هاتان الآيتان تأتيان بماذا؟ بالجواب بل وبالتهديد الضمني هذه الدنيا التي طمعوا فيها يا محمد فسوف تكون صعيدا ماذا؟ جرزا سوف تكون ترابا ترابا ليس فوقها نبت ولا تستقبل ماء من, من السماء إذن هذه العلاقة بين هاتين الايتين وما بعدهما وما قبلهما إن جعلنا ما على الأرض زينة لها هنا حقيقة في الزين لابد أن تعلم الزين لا تكون إلا لما قبح في أصله الزين لا تكون إلا لما قبح فيه في أصله لان الجمال لا يحتاج الى ماذا الى زينه هذه الدنيا قبيحه بحيث تعلم انها لا تساوي عند الله ماذا شوف وضرب المثل بما يستقذر بما يستقذر من الخلق جناح ماذا بعوضه اي ذبابه ان مجرد ذكرها على الالسنه تشمئز ماذا تشمئز بذلك ليه؟ النفوس. بل رؤية, رؤية البعود كراهية فين؟ تجد رؤية البعود كراهية في الوجه كأن الحياة لها نصيب من هذا البعود فهو ممل وهكذا الحياة فهو معتدي غاصب وهكذا الحياة فهو حقير لا يستحق ذكرا ولا تنبيه وهكذا الحياة لذا ضرب الله به المثل ضرب مثل فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هذه يزين على الحقيقه فلا تغدعك عينك والانسان يضيع عندما يؤثر ما يرى على ما على ما يعلم فليسبق عقلك ماذا عينك عند اذن تبصر الحقيقه ولذا فاني سائل لك البصيره للبصر كل الناس يبصر ولكن ما كل الناس على ماذا انا والبصيره هي عين له عين القلب وعين القلب لا تخطئ رؤيا ولا منظرا إن جعلنا ما على الارض ما كل ما على الارض كل ما على الارض يستوي كل ما على الأرض يستوي ولذا جاءت مال مصدرية لتفيد العموم زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل ثم أخبر عن حسرتها فقال وإن لجاعلون ما عليها صعيدا مصير الزنات جميعا إلى تراب نعم إلى تراب مصير الزنات جميعا إلى تراب اذن هذه الآيات فيها حقيقة الحياة الدنيا فأين حقيقتها التي يجب أن نعلم ما الدنيا إن الدنيا على الحقيقة يدار مكبدة لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في مشقة وتعب ولا يقال كبد إلا لبلوغ الإنسان فيها ماذا أقصى المشقة ولذا قال لادم فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ما قال فتسعد كان السعاده في هذه الحياه استثناء هارون الرشيد كان يعد ايامه للسعيدة السعيده مع انه هارون هارون كلمه تعني الملك واي الملك نصف الارض ملكه هارون كلمه تعني الثراء وسراء هارون تجري به الروايات كان يعدها فموجدا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إذا من طلب السعادة فيها أو بها فهو واهم نعم فهو واهم من طلب السعادة فيها فهو واهم يعني من طلب السعادة فيها بها صحيح لأن السعادة لا تدرك فيها إلا كما أخبر الله في كتابه من عمل صالحا من زكر أو انثى وهو مؤمن فلا حياه حياة طيبة هذه السعادة أدركها إبراهيم بن ادم وينام في الطرق ينام في السكك ويأكل يابس الخبز ويقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما أنا عليه من الخير لجال عليه بالصياء ما أن عليه الخير لجلدوني بسيار نعم هذه السعادة التي أدركها أقوام وما أدركوها إلا بالإيمان شف لنحيينه حياه وقال في أخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ليس هناك كافر سعيد على ظهر هذه الأرض صدقون ليس هناك كافر سعيد على ظهر هذه الأرض ولو كان رئيس أمريكا بينما كل مؤمن سعيد ولو كان ينام في السكك والطرق لأن لذة الحياة تدرك إلا بالإيمان شوف. ولأن سعادة هذه, هذه الحياة تدرك إلا بالعمل ماذا؟ بالعمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو انثى ليت الإنسان يكف سعيا وليت الإنسان يوفر على نفسه ماذا جهدا وليعلم وليعلم أن السعادة ها هنا نعم ها هنا في قول ربه سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة فلا يخرجنكم من الجنة فتشق هي دار عداء والناس في هذه الحياة قسمة ظالم ومظلوم هكذا صارت قسمة الحياة ولذا ترى العامة يقول في التعبير الدارج يقول العامة تعبير يا بخت من باته مظلوما ولا باته كأنك ان لم تكن مظلوما تكون ماذا ظالما هكذا رضي الناس لهذه الحياة أن تكون قسمة دار عداء بعضكم لبعض اول خطوات الإنسان على هذه الأرض كانت العداء لأقتلنك ومن العدو إنه أخوك إنه أخوك وما القريمة الحسد الذي يأكل ماذا الصدور ويحرق القلوب زلت تعيش في هذه الحياة عدوة حتى يبلغ العداء مبلغا فيكون العداء من ماذا؟ في ولدك في زوجك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم الله بلغ العداء في هذه الارض بلغ العداء في هذه الأرض إلى الولد الذي هو منك قطعة منك وفي زوجك نعم في زوجك بعضكم لبعض عدو رأيت إلى الحياة كيف هي صعبة كيف هي مره كيف هي مملة كيف لا تطاق عداء وتعيش هذا العداء لا ينتهي لا ينتهي بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى من عاشها منكم سالما من منكم عاشها سالما لا أحد لا أحد عاشها سالما كل أحد عاشها كما أخبر الله بعضكم لبعض عدو حتى من الناس من يذهب في العداء أنه يظلم لكي لا يظلم وهكذا صارت القسمة في الحياة ظالم ومظلوم ويوين الإنسان من الإنسان والإنسان يفعل بأخيه ما لا تفعل الوحوش الضارية ببعضها البعض ولو كان أخوه من رابطة الإيمان ولو كان أخوه من صلة الدم ولو كان أخوه من هذا وزارك هي دار عداء دار فناء فلماذا تؤمل وتعيش املا طويلا والخطط المستقبلية لا تنتهي إلى عشر سنين وإلى عشرين سنة وإلى ثلاثين والى 40 والمرء يعيش في خطه المستقبل ابدا يعيش في خطه المستقبل وهي ما علمت ولكم في الارض مستقر ومتاع تعله جئنا الحياه لنموت ما جئنا الحياة لنعيش لان ما ندركه فيها من الموت اكبر مما ندركه فيها من الحياه ولذا سال رجل رجلا رجلا ما سر موت أخي؟ والناس يسألون هذا السؤال ابدا ما سر موت أخي؟ وإذا مات احد سأل الناس أكان مريضا أصيب بحادث، إلى آخر هذه الأسئلة، فقال لهم سر موت أخي حياته، سر موت أخي حياته، كل نفس ذائقة له الموت. ولذا قال لك كن في الدنيا كأنك إيه؟ غريب والغريب يعيش ساعتهم لا يعيش غدهم الغريب لا يطمع في غد فلماذا تطمع في غد طويل زرهم زرهم يخوض ويلعب ويلههم الأمل والنبي صلى الله عليه وسلم يخط الخط وللإنسان هو في تعي في الحياة وهذا الخط الذي هو أقرب اقرب امله واجله والانسان يسير في امله حتى يقطع عليه ماذا اجله امله فماذا تؤمل في هذه الايام انها دار إنها انها سجن ليس جنة ولا تطمع ان تجعل منها جنه وليس اكفر من رجل ليس اكفر من رجل يقفر بفردوس الآخرة من رجل يريد أن يصنع فردوسه على الارض وقرأوا هذه الرسالة القادمة من محبة الكبار ومنهم من أراد الدنيا ماذا؟ جنة فإذا بها تصبح ماذا؟ له سجنا على الحقيقة له سجنا على الدنيا السجن ليس الجنة هي جنة من؟ الكافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذا لا تطمع فيها كثير حظنا هناك نصيبنا ماذا؟ هناك ولذا لما دخل عليه عمر فوجد اثر الحصير في جنبه تألم عمر أنت رسول الله بالذي أرى وقصر وقيصر المجرمون الآثمون هناك في القصور وفي النعيم والماء البارد فأجاب عمر أجاب عمر بالجواب الضائع قال يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا هذه قسمة ربك ولا تختار على ما اختار لك ربك فما اختار الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له ما اختار الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له. تلك قسمة ربك هكذا فاعلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر هذا النعيم المقيم الذي فيه أقول أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا تلك جنه الكافر هي الدنيا على الحقيقه لو تعلم هي دار مصائب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات لا زلت فيها في مصاب فان نجوت من مصاب البدن فانت في مصاب المال فإن خلصت من نصاب المال فانت تستقبل مصاب الولد ولا زلت ابدا فيها في مصاب لا ينقطع فيها المصاب ولا ينتهي فيها البلاء نعم لا ينتهي فيها البلد ولا نبل باللام الموطئه للقسم ونون التوكيد وواو الكل هذه المؤكدات هي دار المصائب التي لا تنقطع أو لا تنتهي فيها الملاء المصائد والبلاء فيها حق، نعم حد ولازلت تنجو تنجو ساعة لتجد آخر فإن نجوت من مصاب المال جاءك مصاب ماذا؟ الولد وإن خلصت من مصاب الولد فأنت في مصاب الزوجة فأنت في مصاب الرزق فأنت في كل مصاب هذه على الدنيا على الحقيقه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات هي دار الاحزان والالام اول ما يقول اهل الجنه على عتباتها ماذا وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. هنا يودعون الاحزان نعم هنا يودعون الأحزان ويخلعون رداء الآلام على أبوابها هناك على أبوابها فلذا لا تطمع أن تكون سعيدا أبدا في هذه الحياة لا تطمع لأنها كما أخبر الله وتلك الأيام تداولها بين الناس تداولها بين الناس ثامنا لن تأخذ منها إلا ما هي دار نصيب لن تأخذ منها إلا ما قدره قدر لك شوف. دار نصيب من كان يريد العاجله عجلنا له فيها مالش ما تشاء لما قال ما نشاء لمن لمن نريد فكف طمعا ايها الانسان فنصيبك في هذه الحياة مدرك والعم يقول لك اجري مش عارف جري الوعوش غير رزقك لن تحوش لن تحصد فلماذا لا يستريح الانتان ولا يريح ولا جال مضروبه والارزاق مقسومه والارزاق مقسومة ولقد وجدناها لا تعطي طالبا هذه الحياه لا تعطي طالبا بل توليه زهرها والطامع فيها ابدا الطامع فيها أبدا هي توليه ظهرها وإن تعطيه فإنها تعطيه فتاتها ترد بهذا الفتات طمعا ولكنها سبحان الله لا تأتي بين يدي الرجل راكعه إلا لمن أعطاها ماذا؟ ظهره أعطيها ظهرك ستأتيك بين يديك راكعة حتى ضرب احدهم المثل وإن كان مثلا طريفا قال هي ككرة التنس كلما تطلبها تجري ماذا خلفها ولا تدركها إلا أن تتلاحق أنفاسك تكاد تنقطع أما إذا ضربتها بالحائط فإنها ماذا تعود إليك على طريقة الليل قاعدة كل فعل له ايه مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه على قدر ما تخاطمها اتجاها وتخالفها اتجاها تأتيك مقدارا على قدر ما تفر منها من يفهم هذه الحقيقة نهى دار نصيب ولذا قيل لقارون ولا تنسى نصيبك ايه؟ نصيب ايه الامام القرطبي نصيبك من الدنيا ما هو لكن نصيبك الكفن. هو دا الذي يحق لك ان تخرج به من هذه الحياة يحق لك أن تخرج به من هذه الحياة لأن لا نعلم أن أحدا يخرج من هذه الحياة ومعه ارصدته ومعه عماراته وسيارات بل سيخرج منها فريدا وحيدا كما, إيه؟ كما دخل قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أولا هل رأيتم أحدا ذاب إلى قبره ومعه دفتر رشيكاته هل رأيتم أحدا ذاب إلى قبري ومعه سياراته وعماراته فهو عجبا، فهو متى يفهم الإنسان؟ متى يفهم أنها دار نصيب، دار عبادة، وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون هذه غاية الوجود، غاية الوجود التي ضل عنها اقوام وما هذا القائل جئت لا أعلم من اين ولكني اتيت وابصرت طريقا فمشيت الا انسان دخل الحياه وخرج ولا يعرف لماذا دخل ولا يعرف لماذا خرج وهذا اشقى الناس لو انسان دخل مكان كده وقعد وخرج انت دخلت وخرجت يقول لك ما عرفش انا مش عارف اللي دخلني تائه ضائع انسان لا يدرك. هي دار عباده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الحياة على الحقيقة لو علمت هذه عشر وماها عشر أخرى إن سألتني إذا كانت هذه الحياة فكيف السبيل السبيل أولا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وحسنه بعضهم اذهب في الدنيا السبيل اذهب في الدنيا يحبك من؟ يحبك الله سبحانه وتعالى هذا هو السبيل لا تطلب منها إلا ما كان حاجة كما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم حظك من هذه الحياة ثوب يواري ثوبة ولقمة تقيم بدنك وبيتا تسكن فيه وترتع هذا هو حظك من هذا كل حظك من الحي ولذا قال لك صلى الله عليه وسلم من نام آمنا في سريره ملك الدنيا مين هذا هو ملك الدنيا من نام آمنا في سربه عنده خوت يومه معافا فقد هذا هو الملك هذا هو الملك من نام آمنا في سربه عند وقوت يومه معافا في بدنه هذا هو ملك هذه الحياة ولذا لا ينبغي أن تعيش فيها إلا أن تعيش غدك يومك لا أن تعيش غدا ولذا قال لك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد ما معنى قوتة قوتة يعني اليوم لم يحمل هم رزق ماذا الغد إنما حمل رزق ماذا حمل هم يومه فلا تحمل إلا هم ماذا إلا هم اليوم وفقط لأنك لا تعلم ماذا يكون غدا اللهم اجعل رزقها لمحمد القوت يبقى تعيشها أولا زهدا تعيشها ثانية تعيش يومك كما قال لك صلى الله عليه وسلم ثالثا قال لك خسر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل بتعيش وعابر سبيل وعابر السبيل ماذا يحمل من الزات في هذه الحياة دخل رجل على أبي الدرداء لم يجد شيئا يرد النظر في بيته قال يا أبي الدرداء ما هذا البيت الذي تسكن قالوا له إن البيت الذي نسكن هناك هناك هذا هو البيت الذي تسكن على الحقيقة شوف هناك. قال له البيت الذي نسكن هناك وقال له صاحب البيت لا يدعنا يعني لا يتركنا نعمر لا يتركنا نؤسس صحيح والإنسان قد بلغ في هذا الضياع ما رب العين يقول عن عاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون اتخذوا البيوت للايه؟ للعب... بيوت للعبد ناس تقول اي رجل يكون عنده ثلاث قصور ولا اربع قصور هيعمل بيوم ايه؟ هو كله على بعضه بينام في متر فين؟ في مترين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ بيتا في هذه الحياة إلا كما وصفت الروايات من نام في راسه بالحائط وقدمه بالحائط قل لي بقى انت مين؟ ده بيت من؟ رأسه بالحائط وقدمه إيه؟ هذا كان إذا قام الليل شف امرأته كيف تنم معطرده فإذا أراد أن يسجد غمز قدم السيدة إيه؟ عائشة فمن أنا ومن أنت؟ والنسوة يقولنا كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعلينا سبحان الله ولو حق الامرأة أن تطلب شيئا من التوسع في الحياة لكان حقا لمن؟ لزوج النبي عليه الصلاة والسلام عارف ليه؟ زوجها تاري كما قرأ إمامنا ووجدك عائلا فأخنا النبي لم يكن فقيرا هو لم يكن يرصد شيئا لغده وإنما كان عنده المال والذهب ولكن ما كان يدخره ما كان يدخر ساعة بدليل انه عطل الصلاة عشان إيه؟ يروح يجيب الذهب اللي فين؟ في البيت الما ظن الله بآل محمد إذا قبض وفي البيت من هذا لم يكن فقيرا وهن جميعا خرجنا من بيوت الثراء ابنة حيي ابن اخطب ابنة الحارث ابن درار ابنة أبي بكر الصديق ابنة أبي سفيان ابن حرب يبقى جميعا خرجنا من بيوت ال الثراء والبيت ما علمت واللباس لا تستخلفي ثوبا حتى ترقعي من تلبس المرقع عائشه رضي الله عنها كيف تاكل يمر بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال, والهلال ثلاثه أهل بينهما شهران كاملان ويزيد ولا يوقد في ابيات النبي صلى الله عليه وسلم نار قيل ما كان يعيشكم يا خاله قالت الأسودان الماء والدمر هذا ما ياكلون هذا ما يلبسون هذا ما يسكنون هذا ما كانوا فيه يعيشون فطلبنا التوسعه فنزلت الآية إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن فراحا فكيف يقول الله كيف يقول الله فيما نعيش فيه الآن كيف ثم وجد الصحابه يبنون كده خصنا لهم الأمر أعجل بتبنوا إيه الأمر أعجل من هذا ماذا تؤمنون كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر أو عابر سبيل. رابعا من جعل الهموم هما واحدا هم دينه أو هم اخرته جعل الله غنا بين عينيه تراه يعيش راضيا ابدا اللقمه تشبعه والجنيه يكفيه جعل الله غنا بين ايه يقول وجمع الله عليه شمله واتته الدنيا راغمه أتته الدنيا ماذا راغمه وقول الدنيا يعني كل الدنيا ومن جعل الهموم هما واحدا هم دنياه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين لا تراه راضيا ساعا أبدا ثم ماذا قال ولن ياخذ من الدنيا إلا ما, قدره الا ما قدر له لن يأخذ من الدنيا إلا ما قدر له هكذا نعيشها في هم الدين هم دينه فالضخم ستستريح وتريح في هذه الحياه نعم خامسا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فلتنظروا الى من الى من اسفل منكم فانه احرى ألا تزدروا نعمه ربكم عليكم لماذا الانسان على قاعدتها ليت لنا مثل ما أتيه وشوف الإنسان طماع إلى أي حد مثل ما أتيه طب يا أخي يقوله بعضا مما أتيه قارون شيئا مما أتيه قارون لكن جوز رحيم مثل ما أتيه والإنسان يأبى إلا أن يكون قارونا في هذه الحياة ولو كان ابن آدم وديا من ذهب لإيه لابتغى مش عارف هيعمل به إيه يعني أنا مش عارف هيعمل به إيه لابتغى ثانيا ولا يملع عائم من آدم إلا ماذا إلا التراب نعم إلا التراب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظروا إلى من أسفل إيه؟ إلى من أسفل منكم أحرى أن لا تزدروا نعمة ربكم من ذلك رب العالمين يضرب لنا المثل دائما يضرب لنا المثل دائما ولا تنظروا إلى من أعلى منكم هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب أن نعيش هذه الحياة ننظر إلى أدفل لا إلى أعلى لأن النظر إلى أعلى لا ينتهي عند غاية من نظر إلى صاحب مئة طمع في صاحب ألف ومن نظر إلى صاحب ألف لا ينتهي نظره إلا إلى صاحب مليون ومن نظر إلى صاحب مليون لا ينتهي إلى آخره فمالك ايها الانسان لا تري ولا تستوي فلينظر الى من أسفل, من اسفل منه قال فانه احرى الا تذر نعمه ربكم ايه عليكم كما قال صلى الله عليه وسلم سادتا تعذى تعذى بما وجدت عما فقدت وكلنا ذو نعمه تجد الإنسان في مرة واحد والله يتعامل مشكلة وزعلان وزع على ثلاثين جنيه خصم من المرتب تلاتين جنيه خصم من المرتب أغضبت إنسانا ساعة من الزمان حينا يتوعد وحينا غاضبا وحينا بائسا وحينا يائسا وحينا متسخطا على أقدار من رب العالمين يا رجل وأين العزاء أين العزاء وعندك كل عزاء إن ضاعت الدنيا منك في مال فأنت في دنيا العافية والقوة والصحة وإن ذهبت بعض الدنيا منك في شيء من العافية فأنت في دين في عافية من الدين والإيمان ولذا قال له وإن صح الحديث إن لم يكن لك علي غضب كل شيء يهون وهذا العزاء وهناك عزاء اخر وهي هذه الاخره هذه الاخره نعم هذه الاخره وهي نعم العزاء ومن هنا جاءه الرجل لما اعطاه القسوه قال خذ هذا قال له ما بايعتك على هذا الله. يا رجل انه قسو نبوي ويد النبي يد عدل يد النبي يد طيبة يد النبي يد حق فلا تعطي إلا ماذا؟ إلا حق ولا تعطي إلا عدلا ولا تعطي إلا طيبة قال له ما بيعتك على هذا؟ إنما بيعتك لأضربها هنا فأدخل الجنه اعلم بقدر ما تأخذ من هذه الحياة بقدر ما يؤخذ لأن هذه الحياة قاعدتها غرم بغرم ولكن الغرم منين من الاخره دخل رجل عند معاويه كده فاعطاه حل جميله جدا فلبث الرجل مستشرفا يعني فرحا بها سعيدا فلما خرج قال له بعضهم خذها انما تاخذها من كيسك هناك خصمت قسمت منين من, من الرصيد وربنا عد صح ولا لا ولذا يدخل أفقراء المسلمين الجنة قبل من قبل أغنيائها بكم بخمسمائة عام ولماذا عدلا ولماذا عدلا هكذا نعم تعز أيها الرجل وهذا هو العزاء إن فاتت الدنيا في خرش فقد بقيت في صحة وعافية وإن فات شيء من الصحة والعافية فقد بقي الإيمان فين؟ في قلبك والإيمان هو كل العزاء ولذا قال له إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي كل شيء يهون وقد قال هذه الكلمات متى يوم أن ضرب في الطائف وأخرج منها مطرودا وخرج صلى الله عليه وسلم وقد اختلط عرقه بدمه ودموعه يرفع الشكايه لربه فقال إن لم يكن لك علي غضب فلا ابالي فلا أباني هكذا تعيش تعز أيها الرجل ثم ماذا يقول رب العالمين وإذا فرغت فانصب اياك أن تعيشها فارغا وانظروا خرج ابن الجوز على بعض تلاميذه فوجدهم يلعبون قال ما تفعلون قالوا يا إمام فارغنا فلعبنا قالوا ما هكذا شأن الفارغ ألم يقل الله وإذا فرغت فانصب يعنيه يعني قم صليا إياك أن تعيشها فارغه فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة, الصحة والفراغ كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبقى هذه عشر أخرى عشر أخرى تطح بها الحياة أو تكون من فقه الحياة ثم إليك حقيقة وهي حقيقة غائبة أما الأولى فالارزاق مقسومه بل قبل أن يولد الإسلام الإنسان ورزقه ماذا يسبقه إلى هذه الحياة قسمة وقدرة فلا تطلبه بحيلة وإياك أن تمشي في طريق ماذا حرام وإياك أن تكون ان تكون قبيلي النزعه فطوعت له ايه آه والنفس عندها قائمه من المعازير لا تنتهي اصل الاولاد محتاجين اصل الحياه صعبه اصل الدنيا مش عارف ايه اصل ما الناس كلها على كده ولا ينتهي للانسان عز حتى قتل اخاه باعذار النفس والقى اخاه في الجب جريمه بإعذار ماذا؟ النفس فطوعت له ماذا؟ نفسه قتل أخيه فإيه؟ قتله. لا تترقص في هذه الحياة ولا تطلب ولا تطلب رزقا فيها بحيلة ولذا قال لها سألت الله لأجال مضروبه وارزاق مقسومه بل قال بعضهم للرزق أشد طلبا لك من طلبك أنت له لن رزق طلبا لك من طلبك أنت إيه لما سيدنا إبراهيم قال له من آمن منهم بالله واليوم إيه قال له ومن كفر إبراهيم رزقه مقصوم بعد هذه الآية من يجوع ومن كفر بعد هذه الآية من لا يطمئن ومن كفر بعد هذه الآية من يخش فواتا وقد قال ومن كفر بعد هذه الآية وقد رأيت كيف يقول الله تعالى عن مريم أم المسيح كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقا رزق. والتنكير للعموم وماذا والشمول للتنكير للعموم وماذا والشمول إلهك رزاق ايها الانسان رزاق ويرزق سبحانه وتعالى فلا حيلة معه في الرزق ولا تطلبه حراما والذي ياتي حراما يذهب ماذا يذهب ضياعا وربك سبحانه وتعالى لا يخدع ربك لا يخدع فالارزاق مقسومه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا الدنيا حلوه ايه خضره خضره يعني ايه يعني سريعه عاجله صح لان الزرع يكون اخضر فما يلبث ماذا ان يصفر تزروه ماذا الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا فالحياه إذن عاجله عاجله كلا بل تحبون ايه هكذا سمال العجله فالحياة عجله فتعجلها ولذا قال لك فيها اغتنم خمسا قبل ايه قبل خمس اغتنم اليوم فإنك لا تدرك غدا اغتنم الصحة للمرض واغتنم الفراغ للشغلة واغتنم الشباب للشيبة واغتنم الحياة للموت واغتنم الغنى للفقر هكذا ينبغي قال حلوة خضرة لأنها سريعة عاجلة كذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خضرة ثالثا لا يشبع طالبها أبدا لا يشبع طالبها ولا تنتهي حاجته فيها عند حد نعم أبدا ولذا قيل قديما من همان لا يشبعان الأول طالب إيه؟ طالب علم والثاني طالب إيه؟ طالب دنيا لا يشبعان في هذه الحياة أبدا لا يشبعان طالب علم وطالب ماذا وطالب دنيا الرابع أن الدنيا والآخرة خصمان قال لك ابن مسعود هذا من اراد الدنيا أضر بالايه بالاخره ومن أراد الاخره أضر بالايه أضر بالدنيا لا يجتمعان في قلب في قلب رجل والذين يعيشون الحياه هجينا من الدنيا والاخره لا تصفو لهم الا الدنيا ولا يطلبون الاخره لا هو حصل هذه ولا ادرك تلك كما نرى اليوم اناسا يريدون ان يعيشون الدنيا أن يعيشوا هذه الحياة الدنيا بهذا لسوء النبي عليه الصلاة والسلام أو ابن مسعود قالها من أراد الدنيا أضر بالآخرة من أراد الآخرة أضر بماذا؟ بالدنيا وهذه عشر آيات ويمكن أن نقولنا العشر الفضيحة تفضح واقعا مرّا الأولى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من قولوا من الناس لا يأتي في القرآن الكريم إلا ماذا؟ إلا ذكرا للنفاق. فمن الناس يعني بتكلم عن مين؟ آه، فمن الناس. ومن كما قال تعالى، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضيح. إلى آخره. من الناس غالبا ما تأتي ذكرا لماذا؟ شوف من الناس من يقول ربنا أتينا في الدنيا. شوف هي هدف الإنسان وغايته. ودعاؤه الذي يرفع يديه إلى السماء لأجله فمن الناس من يقول ربنا أتنا فضله في الدنيا صارت هي كل غاية عند الإنسان لا يطلب غيره وما له في الآخرة من خلاق هي علم الإنسان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم نشوف دي فضيحه اخرى كلم انسانا كائنا من كان في دنيا كده قوله ما تعرفش مطعم كويس يجيب لك قائمه ضخمه باسماء المطاعم المطاعم طبعا بعيدا عن الفول المقدس عشان ليس هو على المذهب صحيح حتى ينتهي بك إلى ايه الى افخر مطاعم الدنيا ولو سالته عن صحابي لاشتبه عليه ولاعب كره ساله كده عن صحابي لا اشتبه عليه ولعبي لقابر ابن عبد الله ولدبان كان بلعب في إسماعيل تماماً اشتبه عليه ولعبي لأن هذه الدنيا هي علمه شوف يعلمون ظاهرا من الحياة اللي وفي الآت الأخرى ومن الناس من يعجبك قوله فين؟ في أكثر حوارات الناس اليوم أكثر حوارات الناس دنيا دنيا اكثر عوارات الناس دنيا واكثر حديث الناس دنيا صارت الدنيا هي مبلغ العلم وهي نهايه العلم ولذلك وعجبا تجد دكتور جامعه كده وسبحان الله تقول له واحل الله البيع وحرم ربه يقول لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودكتور جامعه شوف يربي ايه اولادنا ويتولى شؤننا رباية وتعليما ليه من الناس من يعجبك قوله فين ليه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم وذلك أسوأ الجهل أسوأ الجهل أن يبلغ علم الإنسان بالدنيا الذره ولا يكون ولا يكون علمه في ربي ولا يبلغ علمه بربه آية من من القرآن والله اكبر واحد من اكبر اطباء العالم العربي تعوف مره ان تصلي الجمعه قال لهم بس احد يجي لي قبل الجمعه بنص ساعه طب ليه قال لهم عشان اعرف اعمل ايه والرجل على اعتابه على اعتاب قبره على اعتاب قبره هل ينفعه طب يوم القيامه هذا هل ينفعه علمه باعشاء بني ادم ومسالك بدنه وهو لا يركع لربه ماذا ركعه فضلا عن جهله بها إن لله وانا ليروي هذه الثانيه الفضيحه واما الثالثه الفضيحه قوله تعالى اما الايه الثالثه يقول رب العالمين ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا تبتغون عرض الحياه الدنيا شو الإنسان طلبا للدنيا تاجر او اتجر في الاعراض وجعل الاعراض وسيله ماذا المكاسب والارباح بل تاجر في كتاب ربه فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا وبلغ من جشعي انه طلب الثمن ولو كان قليلا يخطب يعني خليك على قاعده العوام وان سرقت اسرع ايه <تصفيق> جمل لكن دباع الايات بابخس الايه الاثمان ولذا قال هيرودس لأحبار اليهود إنكم تبعون الهداية بورك دجاجه إنكم تبعون الهداية بورك ماذا بورك دجادة هكذا قال لاو هيرودس شوف ولا تكرهوا فتياتكم إكرها وفتياتكم الصغيرات نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول نزلت فيه أكرها ستة إماء او سته من الإماء على الزنا ليقول الله عز وجل تبتغون عرض الحياه للدنيا الدنيا انسان طلبا للدنيا اتجر حتى في الاعراض في الاعراض لم اقول لكم انها ايات ماذا الفضيحه هذا هو الانسان على الحقيقه هذا هو الانسان هو كل الانسان الا ما رحم الله ولذا الآية ما قالت يا عبد الله ابن سلول لا تكره اشار إلى أنه ليس, إيه؟ ليس واحدا صح لو كان هو عبد الله ابن سلول وحده لسماه القرآن لتنتهي القضية ولذا ليه سمى مريم ما لم يسمي امرأة عشان مريم ايه نادرة لا تتكرر صح مريم واحدة في تاريخ البشرية التي تلد بلا ايه بلالك اح والتي تلد لنا عيسى الايه من ربه وجعلنا ابن مريم وامه لكن لماذا لم يسم عبد الله بن ابي بن يسالوه هنا لانه ليس ايه ليس واحدا اي بايزا هذا هو كل الانسان الا من رحم ايه الا من رحم ربك وهذه الايه الثالثه فضيحه واما الايه الرابعه فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا شوف الإنسان يحب الدنيا إلى حد أنه يكره الآخرة ويبغض الآخرة وأعلم من الناس من لا يطيق رؤية قبر ومن يتشائم من سماع ماذا خبر موت ويشائم من سماع خبره أذكر في بعض البلاد كذا كان في يضطى مكتوبة إلى المقابر اعترضوا ألو سعوها سعوها لأنها تذكرنا بماذا؟ بالآخرة رضوا بالحياة الدنيا واسمأنوه إنسان يكره الآخرة في الدنيا ويبغضها ولذا قال بعضهم لبعض السلف لماذا نكره الموت؟ هل خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم؟ والإنسان لا يحب أن ينتقل من له من العمار إلى الخراب، نما الإنسان ينتقل من الخراب إلى له إلى العمار، وهذه لاية الرابعة فضيحة. إبراهيم حتى لا يضيع الوقت وللحديث بقية تبقى معي بعض الكلمات تريد أن أجعلها بين المغرب والعشاء.